وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل قيل في الكتاب لتفسدن في الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعدوا اولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رددنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعمدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لهم عذابا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشل دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء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 وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تكن لهما افئون ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكن رب كما ربياني صغيرا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فكلهم قولا ميسورا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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا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 وأوفوا الكيل إِذَا كلتم وزنوا بالكصطاس المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ ربك فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَى عَلَى آدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدناك الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وكل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبفتم إلا قليلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إيا شيء يرحمكم أو إيا شيء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أعذابا شديدا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 موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الظرو في البحر ظل لا يدعون إلا إياها فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم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 إذا لأذقنا تَضَعْ الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كادوا ليستفزونك من الْأَرْضِ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا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 فَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 117. فرسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للنس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 حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وسولا وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قالوا أبعث الله بشرا وسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا وسولا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم, مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بَأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ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 رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإفاق وكان الإنسان قتورة